ثلاثة. استمع إلى الكلمات واعدها، ثم لاحظ الحرف الأخير في الكلمة. قطة. بطة. لوحة. مغلقة. ممسحة. سيارة مرة نافذة إزة مساعدة